وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ حُكْمٌ مِّن رَّبِّكُمْ تَنَازَعُونَ فَمَنْ يَسْتَجِبْ لِرَبِّهِ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن يَكْفُرْ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّ ما يضل عليها وما انا عليكم بوكين واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب احكمت اياته ثم فصلت ملة حكيم خبير الا تعبدوا الا الله ان ليكم من هنا فير وَبَشِّرُوا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى هُوَ يُؤْتِكُمُ الَّذِي فَضْلَهُ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلّوا فَإِنَّمَا يَخَافُونَ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ نَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يَفْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَوْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُخْفُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّ انه عليم بذات الصدور